بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا أن صاحب الكثاية رحمه الله حل مشكلة تعبدية الطهارات الثلاث بأنها مستحبة في حد ذاتها بقطع النظر عن كونها مقدمة للصلاة في حد ذاتها مستحب فالمجنب مثلا يستحب له أن يغتسل حتى وإن لم يكن يريد أن يصلي أو لم يكن اقتصلا يستحب أن يتطهر كذلك الوضوء يستحب الوضوء على الوضوء نور على نور يستحب فنحن نقصد بوضوئنا أو وصلنا هذا الاستحباب لا شيء آخر هو هذا مقصده ويصبح صالحا للمقدمية من دون أن يلزم دور أو مشكلة من هذا القبيل أورد عليه أستاذنا إشكالين وقال أنه هذان الإشكالان لا دافع لهما لقد مضى كل هذا ثم قال وهناك هناك اشكالات اخرى اوردت على الشيخ الخراساني الا ان هذه الاشكالات غير واردت عليه بقي أظن إذا أنا ما مشتبه بقي الاشكال الاخير وهذا الإشكال الأخير ما يلي يقول التيمم ليس مستحبة التيمم يتصف بالوجوب الغيزي حينما يخل وقت الصلاة يجب لمن لا يملك ماء مثلا أن يتيمم هذا الوجوب الغيزي موجود فإن كان الشيخ الخراساني لا يكتفي بنية هذا الوجوب الغيري فماذا ينوي التيمم في حد ذاته ليس من المستحبات فكيف يحل الإشكال هذا أظن آخر إشكالي ينقله أستاذنا ويقول رحمه الله أن هذا الإشكال أيضا قابل للدفق عن الشيخ الخراساني وذلك بأن ندعي أن التيمم أيضا مستحب لمن لا يملك معان وليس وقت الصلاة حتى يتصف بالوجوب الغيري مع ذلك هذا التيمم يكون مستحبا والدليل على استحبابه هو انه من ناحيه ادنى التراب احد الطهورين ومن ناحيه اخرى قلنا ان الله يحب المتطهرين فحتى هذا الذي افرط اجنب او احدث حدثا اصغر ولا يملك ماء حتى يتوضع او يغتسل يستحب ان يتطهر فهذا هم التيمم حاله حال الغسل والوضوء له استحباب النفسي هذا خلاصة جواب أستاذنا أما ما دل على أن التراب أحد الطهورين فمن قبيل هذا ما ذاكرو استاذنا أنا أقول من قبيل ما وعد في الوسائل المجلد الثالث بحسب طبعة آل البيت باب باب اثنين باب اربع وعشرين من القيمة الحديث, الث... الحديث الثاني صفحة ثلاثمية وسبعة وثمانين عن الصدوق رحمه الله بإسناده عن محمد بن حمزان وجميل بن دراج أنهما سألوا أبو عبد الله عليه السلام عليه السلام عن إيمان قوم أصابته جنابة het is بالي في هذه الكلمات من احنا نفس قلمي مني وليس معه الماء ما يكفيه للغسل ما عنده ماي كثير بحيث يستطيع مقدار الوضوء قد يكون عنده لكن بالمقدار بمقدار الوصمه عنده اي بعضهم ويصلي بهم واحد اخر ما دام هذا مجنب ما يقدر يغتسل اي يتوضا بعضهم ويصلي بهم واحد اخر يتوضا ويصير هو الامام انا احنان بين قوسين كاتب كاتب لعل المقصود هو الحل. هل الحل منحصر بذلك لعل المقصود هذا أنه لا حل إلا أن يبدل الإمار هذا واحد يقوم ويتراضى ويصلي به فقال لا بناء على هذا الاحتمال اللي أنا كتبته بين قوسين فقال لا يعني الحل ما منحصر بهذا ولكن يتم يتمم الجنوب وينصلي به هذا مما دل على أن التراب إذن أحد الطهورين وأما ما دل على استخبار ذلك وأما ما دل ما دل على أن الله يحب المتطهرين فمن قبل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سورة البقرة الآية مائتين واثنين وعشرين وقوله تعالى فيه رجال يحبون أم يتطهروا فالله يحب المطهرين سورة التوبة الآية 108 وبهذا انتهينا من البحث الذي كنا فيه وتحصل أنه لا يرد إشكال على صاحب الكفاية عدى الإشكالين الذي نحن اقصدنا يعني اقصد استاذنا مو أنا عدل الاشكالين اللذين استاذنا سجل سجله سجلهما عليه خب والبحث الجديد الذي نريد ان ندخله ان شاء الله هو انه كيفيه صياغه الوجوب الغيري اطلاقا وتقيدا لو امننا طبعا قد ننكر اصلا الوجوب الغير الشرعي قد ننكره ونقول لا توجد الا تكوينية قهرية قضية تكوينية نصب الشلل مثلا خب إذا ما ننصب ما نقدر نصعد السطح طبية تكمية وأدركها أدركها ان قلنا هكذا إذن لا حاجة إلى هذا البحث الجديد أصلا لم نؤمن بحكم الشرعي باسم وجوب الوجوب الغيري للمقدمة أما بناء على الإيمان بالوجوب الشرعي الغيري يرد هذا السؤال أن هذا الوجوب الشرعي الغيري ما هي شرائطه وهناك احتمالات عديدة الاحتمال الأول ما هو المشهور بينه المشهور بين المحققين هذا يقولون بالاطلاق في الوجوب والواجب وعدم تقييدهما زائدا على كونه المقدمه واجدا لشرائط الوجوب فان تلك الشرائط تسري لا محارئ للوجوب المقدم بالتبعه يقال لا الوجوب مقيد ولا الواجب مقيد الواجب هو الوضوء والوجوب هو وجوب الوضوء ما مقيد بشيء ما عدا شرائط وجوب الصلاه طبعا شرائط وجوب الصلاة طبعا تسري بالتبعه الى, إلى وجوب المقدمه هذا الاحتمال الاول المشهور المعروف بين, بين المحققين الاحتمال الثاني ما يظهر من عباره صاحب المعالم رحمه الله في اخر البحث الضد من تقييد وجوب المقدمه بشرط إرادة ذي المقدمة لو أن احدا أراد الصلاة الوجوب الغير الشرعي يأتي على وضوء بالنسبة له. أما لو أن احدا كان عاصيا لله ما يجد صلي الصلاة هو ما يجصل. فهنا الوجوب الغيري أصلا لا يأتي الوجوب الشرعي الغيري على الوضوء لا يأتي بالنسبة لهذا الشخص وقد أشكل المحققون المتأخرون في معقولية هذا الاحتمال وادعوا استحالته المحققون المتأخرون قالوا أن هذا أمر مستحيل كلام صاحب المعالم أمر مستحيل ما دامنا آمنا فراغنا أننا آمنا بالوجوب الشرعي غيري للمقدمة فشرائط هذا الوجوب نفس شرائط وجوب الصلاة إذا شرائط وجوب الصلاة ما موجوده خو هدام ش... وجوب الصلاة ما واجب المقدمهم ما تجب وجوب غير ماكو عليه اما اذا كان وجوب الصلاه ثابتا و... و... ف الوجوب الغير ياتي بلا قيد وما يستخلص من كلماتهم في وجه الاستحاله احد وجهين يستخلص من كلمات المحققين وجهان لتوضيح استخالة ذلك الوجه الأول ما يظهر من المحقق العراقي لحمه الله وهو هذا يقول لو قلنا إن أردت ان تصلي وجب عليك الوضوء اما اذا ما اردت ان تصلي لا يجب عليك الوضوء يقول هذا مستحيل هذا القيد وذلك لانه لو لم يرد إرا... لان اراده الصلاه تستبطن اراده الوضوء لأننا نعلم أن الصلاة بلا وضوء باطل فمن أراد الصلاة أراد الوضوء فلو قيدنا وجوب الوضوء بإرادة الصلاة كما ادعاه صاحب المعالم إذن كأنما قيدنا وجوب الوضوء بإرادة الوضوء لأن إرادة الصلاة تستطن إرادة الوضوء فرجع لب الأمر إلى أننا قيدنا وجوب الوضوء بإرادة الوضوء وتقييد وجوب الوضوء يعني أنت الوضوء وجب الوضوء معناها شكل. لأن إرادة الصلاة تستبطل إرادة الوضوء فصار معناه أنه إن أردت, وجوبة، إن أردت الوضوء وجب الوضوء وهذا شبيه بتحصيل الحاصل ليس تحصيل الحاصل بالضبط إن أردت الوضوء وجب الوضوء قيد وجوب الوضوء بإرادة الوضوء لكن إن أراد الوضوء راح يتوقع فهذا شبيه بتحصيل الحاصل وهذا محال هذا كلام المحقق العراقي حسب نقل استاذنا يقول أستاذنا أن هذا الوجه غير صحيح وهذا الإشكال الأول غير وارد ويذكر أستاذنا وجوها أو أمورا لعدم صحة ذلك نكتفي فعلا في هذه الليلة نكتفي بوجه واحد أو بأمر واحد ونؤجل الباقي باقي إلى ليلة غد إن شاء الله وذاك الذي نذكره في هذه الليلة هو ما يلي أنه يمكن يقول أستاذنا يمكن افتراض أن يكون الشرط هذا إرادة الواجب النفسي صاحب المعالم قال شرط هذا أن يريد الواجب النفسي حتى يجب عليه الوضوء أما إذا لم يرد الواجب النفسي الوضوء على شون يجب لا يجب هذا كان صاحب المعالم خب إرادة الواجب النفسي تتصور بعده أنحاء في هذه الليله نشير إلى النحو الأول فحص ونؤجل الباقي إلى غد بالليل إن شاء الله وذاك الوجه الأول هو هذا نقول هكذا نفترض أنه إن أراد سده أبواب العدم يعني سد أبواب عدم الصلاة الواجبة من غير جهة هذه المقدمة هناك أبواب لعدم الصلاة منها ترك الوضوء لو ترك الوضوء هذا باب ينفتح منه عدم الصلاة ومنها أبواب أخرى فنقول لو سد أبواب العدم أبواب عدم الوضوء أفهم أبواب عدم الصلاة من النواحي الأخرى يعني أفرض من ناحية أنه يحب يحب التفريح مثلا فالصلاة تشغله عن التفريح هذا يسود لا لا يحب التفريح أو أبواب أخرى إن سد باقي الأبواب وجب عليه سد هذا الباب هم وهو أن يتوأغل إن كان هذا مقصود صاحب المعالم فأي عيب في ذلك تقول الشبيه بطلب الحاصل خب هذا ليس شبيه بطلب الحاصل إن كنت قد سددت باقي الأبواب التي تنفتح لزو... لعدم وجود الصلاة وعدم تحقق الصلاة هذا هم يجب ان تسده وهذا لا يرد عليه ما قاله الشيخ العراقي رحمه الله من أن هذا شبيه بطلب الحاصد كأنما قلت إن أردت الوضوء وجب الوضوء خب إن أردت الوضوء أتواضع بعض هذا الجواب الأول وهناك عدة أجوب أخرى نعجلها إن شاء الله إلى غد الليل